بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسام فكانت هباء منبثام وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعين ثلة من الأولين وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وزيفون وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنفال النؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 مسكوباً وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة إنا أنشأناهن إن أنشأناهن إنشاءا فجعلناهن أباكى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 لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وَكُنَّا أَإِنَّا يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زفقون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 ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرفون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطابا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 فلولا تسكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنسأتم شَجَرَتَهَا أم نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن في كتاب مكرون لا يمسه إلا المطهر تأزيل من ربي العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدَهِّلُونَ فَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنكم تُكَذِّبُونَ أَلَوْ لَأِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَوْتُمْ حِينَ إذْ تَوْضُونَ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِّرُونَ إذن تظرون ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون فلو لا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 السَلامُ لَكَ مِن أَصحابِ اليَمينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المُكَذِّبينَ فَ اليقين فسبح باسم ربك العظيم